يا حلمي لي وش يضر لو تحقق مثل الفرج يا حلمي عانيت خيالي جيتك طموحي بالمعاني تاكته لكن ما تعاند وصالي لكن ما لا تعاند وصالي يا حلمي لي وش يضر لو تحقق متى الفرج يا حلم يعانك خيالي جيتك طموح بالمعاني تراقك ليتى البشاير ما تعاند وصالي ليتى البشاير ما تعاند وصالي يا حلم قل وش يضر لو تحقق متى الفرج يا حلم يعانك خيالي جيتك طموحا بالمعاني تراقق لت البشاير ما تعاند وصالي لت البشاير ما تعاند وصالي لحم قلي وش يضر لو تحقق متى يا حم يعاني بخيالي جيتك طموحا طموح بالمعاني, جيتك طموح بالمعاني شائدة ما وصالي من كبر ما شوفك تعبت وتشجك ما بين ليلي مع نهاري وحالي ما كنت أشوف النور وشفتك ودقك لقيتك أنت النور والنور تالي لقيتك أنت النور والنور تالي من كبر ما شوف تعبت وتشاقك ما بيني ليلي معناري وحالي ما كنت أشوف النور وشفتك ودقك لقيتك أنت النور والنور تالي لقيتك أنت النور والنور تالي يا حلم قل لي وش يضر لو الفرج يا حلم Anıksayali, jetik tuhun, bilmeani takac, Leylil şair, ma hatta يا حلمي الصاطع مدامك تلقق وشلون من دونك تطيب الليالي وشلون من دونك تطيب الليالي دقيت بابك لين حتى تدقق لقى الظروف أرحى من فراق غالي يا حلمي الصاطع مدامك تلقق وشلون من دونك تطيب الليالي وشلون من دونك تطيب الليالي لحم قلي قلي ضرن وتحاكك مثل فرج يا حمي عاني خيالي جيتك طموحا بالمعاني تركك لتنبشاير ما تعاند وصالي لتنبشاير ما تعاند وصالي فلي بقربك صابر ما تناقك ما خابت ظلوني علي وانت فالي يعز حلمين لي بتمت حقك اعرف ترى سلوم بخطاك عالي اعرف ترى سلوم بخطاك عالي فلي بقربك ما تنقك ما خفت ظنوني علي وانت فالي يا عز حلمي اللي متى ما تحقق عرفت راسا لو بخطاك عالي عرفت راسا لو بخطاك عالي يا حلمي وش وشي لو تحقق متى الفرج يا حبي عانيت خيالي كيف طموحي بالمعاني تاك لتن شايق لتن صالي هيك ما تعاني وصالي يالله يا, يا رب بالسما ياللي يحقق تحقق مرادي ويرتاح بالي يا الله يا رب السماء اللي يحقك تحقق مرادي ويرتاح بالي تحقق مرادي ويرتاح بالي يا الله يا رب السماء اللي يحقك تحقق مرادي ويرتاح بالي يا الله يا رب السماء اللي يحقك في حق جمرادي ويرتاح بالي في جمرادي ويرتاح بالي يا حب اللي اللي يقول لو تحقق مثل فرج يا حبني عاني خيالي جيتك طموح والمعاني تركت لقلب شايل للنب شايل وصالي لقلب شايل ما تعانده صالح